اتقوا الله عز وجل لقد سمعتم في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة ما حل ب ا ل أ م م ا ل م ك ذ ب ة لرسل الله عز وجل حيث أ ن ز ل بهم النقمات وحلت بهم العقوبات حيث نزلت ل بهم ا ع ق ومزقهم ب ا ت و الله كل ممزق فتلكم ديارهم ع ا م ل ة ع ا م ر ة واثارهم م و ج و د ة ولكن الله عز وجل دمرهم ّ تدميرا لما عصوا رسل و الله عز وجل ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ختم الله به ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين و أ ن ز ل معه الكتاب المبين الذين يتخطون رقاب الناس يجلسوا فقد آ ن و ا واذوا اجلسوا يا من تتخطوا رقاب الناس أ ي ه ا المسلمون لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم و أ ن ز ل معه ا ل ق ر آ ن العظيم أ ي ه ا ا ل أ م ة أ م ة ا ل إ س ل ا م لقد استخلفكم الله من بعد تلك ا ل أ م م التي بادت وانقرضت وهلكت ب ع ق و ب ة الله عز وجل ثم بعث إ ل ي ك م محمدا صلى الله عليه وسلم حيث مدحكم الله في ا ل ق ر آ ن حيث كنتم خير أ م ة اخرجت للناس ت أ م ر و ن بالمعروف وتنهون عن المنكر أ ن ز ل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ا ل ق ر آ ن العظيم الذي فيه حث لكم إ ل ى المبادره و ا ل م س ا ر ع ة إ ل ى ط ا ع ة الله عز وجل والابتعاد عما يغضب الله حتى لا يحل بكم ما حل ب ا ل أ م م ا ل م ا ض ي ة قال الله تعالى أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة وجنة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض ع د ة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فهذه اوصاف اهل الجنه الذين اطاعوا الله عز وجل الوصف الاول المتقين الذين ذكرهم الله في سوره البقره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 أ و ل ئ ك على هدى من ربهم ثم ختم لهم و أ و ل ئ ك هم المفلحون المتقين وهم الذين اتقوا ربهم جل وعلا باتخاذ ا ل و ق ا ي ة من عذابه بفعل ما أ م ر ه م به و ط ا ع ة له ورجاء لثوابه جل وعلا وترك ما نههم عنه طاعه له وخوفا من عقابه اولئك المتقون الوصف الثاني من أ و ص ا ف أ ه ل ا ل ج ن ة الذين ينفقون في السراء والضراء فهم ينفقون ما أ م ر و ا ب إ ن ف ا ق ه على الوجه المطلوب على الوجه ل ا منهم ط ل و ب م من ا ل ز ك ا ة والصدقات والنفقات على من له حق عليهم والنفقات في الجهاد وغيره من سبل الخير يبادرون باداء ا ل ز ك ا ة يتصدقون ولا يريدون من أ ح د جزاء ولا شكورا ينفقون ذلك في السراء والضراء, السراء والضراء لا تحملهم السراء والرخاء على حب المال والشح فيه طمعا في زيادته ولا تحملهم ا ل ش د ة والضراء على إ م س ا ك المال خوفا ً من ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه بخلاف الذين يقولون لا ننفق ف إ ن ن ا نخشى ان يقل الرصيد و أ ن ينقص ما عندنا من الرصيد أ س أ ل الله العفو والعافيه ة ا ل ل م ق ن اللهم شحى أنفسنا ا قنا شح أ ن ف س ن ا الوصف الثالث للمتقين الذين هم من أ ه ل ا ل ج ن ة الكاظمين الغيظ وهم ا ل ح ا ب س و ن لغضبهم إ ذ ا غضبوا فلا يعتدون ولا يحقدون على غيرهم بسببه الوصف الرابع من أ و ص ا ف المتقين أ ه ل ا ل ج ن ة العافين عن الناس يعفون عمن ن ظلمهم واعتدى عليهم فلا ينتقمون ل أ ن ف س ه م مع قدرتهم على ذلك وفي قوله تعالى والله يحب المحسنين إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن العفو لا يمدح إ ل ا إ ذ ا كان من ا ل إ ح س ا ن وذلك ب أ ن يقع موقعه ويكون إ ص ل ا ح ا ف أ م ا العفو الذي تزداد به ج ر ي م ة المعتدي فليس بمحمود ولا م أ ج و ر عليه الوصف الخامس من أ و ص ا ف المتقين الذين هم أ ه ل ا ل ج ن ة الذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م ماذا يعملون إ ذ ا فعلوا فاحشه ياتون بالصور من, دول يأتون بالصور من الدول ا ل خ ا ر ج ي ة حتى يفضحوا أ ن ف س ه م بعدما س ت ر ه م الله ي أ ت و ن بصورهم وهم سكارى وهم ع ر ا ت مع ا ل ز و ا ن ي ومع, ومع الذين ي ف ع ل و ا اللواط والعياذ بالله ياتون بصورهم وهم يخرون صرع في, في مسارح العار والشنار في, في بلاد الكفر نسال الله العفو والعافيه لا ليس أ و ل ئ ك إ ن المتقين غير أ و ل ئ ك اسمعوا وصف المتقين, المتقين الذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ما هي ا ل ف ا ح ش ة ا ل ف ا ح ش ة ما يستفحش من الذنوب وهي الكبائر كقتل النفس المحرمه بغير حق وعقوق الوالدين و أ ك ل الربا و أ ك ل مال اليتيم والتولي يوم الزحف والزنا و ا ل س ر ق ة ونحوها من الكبائر و أ م ا ظلم النفس فهو أ ع م فيشمل الصغائر والكبائر فهم إ ذ ا فعلوا شيئا من ذلك ذكروا عظمه من عصوه فخافوا من عقابه وذكروا مغفرته ورحمته فسعوا في أ س ب ا ب ذلك فاستغفروا لذنوبهم بطلب سترها والتجاوز عن ا ل ع ق و ب ة عليها وفي قوله تعالى ومن يغفر الذنوب الا الله إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه م لا يطلبون ا ل م غ ف ر ة من غير الله عز وجل ل أ ن ه لا يغفر الذنوب سواه الوصف السادس من أ و ص ا ف المتقين أ و ص ا ف أ ه ل ا ل ج ن ة قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أ ي لم ي س ت م ر على فعل الذنب وهم يعلمون أ ن ه ذنب ويعلمون عظمه من عصوه ويعلمون قرب مغفرته بل يبادرون إ ل ى ا ل إ ق ل ا ع عنه و ا ل ت و ب ة منه ف ا ل إ ص ر ا ر على الذنوب مع هذا العلم يجعل الصغائر كبائر ويتدرج بالفاعل إ ل ى أ م و ر خ ط ي ر ة ص ع ب ة ن س أ ل الله أ ن يرزقنا ت و ب ة نصوحا ومن أ و ص ا ف أ ه ل ا ل ج ن ة المتقين أ ن ه م الذين آ م ن و ا بالله وبكل ما يجب ا ل إ ي م ا ن به من م ل ا ئ ك ة الله وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر والقدر خيره وشره آ م ن و ا بذلك إ ي م ا ن ا يستلزم القبول و ا ل إ ذ ع ا ن والانقياد بالقبول والعمل ومن أوصاف أهل الجنة أهل الذين هم في صلاتهم خاشعون ح ا ض ر ة قلوبهم س ا ك ن ة جوارحهم يستحضرون أ ن ه م قائمون في صلاتهم بين يدي الله عز وجل يخاطبونه بكلامه ويتقربون إ ل ي ه بذكره و ي ل ج ؤ و ن إ ل ي ه بدعائه فهم خاشعون بظواهرهم وبواطنهم أ م ا الذين يعبثون في ا ل ص ل ا ة ت ك س ر حركاتهم وربما يخرج المفاتيح من الجيب وربما يخرج آ ل ة ا ل ح ا س ب ة ويحسب وهو في الصلاه ف... أ و ل ئ ك أ ب د ا ن ه م في المساجد وقلوبهم في المزابل تهيموا في أ و د ي ه الدنيا ليس لهم من أ و ص ا ف المتقين حق المتقين اسمعوا أ و ص ا ف ه م الذين هم في صلاتهم خاشعون ومن أ و ص ا ف أ ه ل ا ل ج ن ة ومن أ و ص ا ف أ ه ل ا ل ج ن ة أ ن ه م عن اللغو معرضون فهم معرضون عن اللغو ل ق و ة عزيمتهم و ش د ة حزمهم لا يمضون أ و ق ا ت ه م ا ل ث م ي ن ة إ ل ا فيما فيه ف ا ئ د ة فكما حافظوا على صلواتهم بالخشوع حافظوا على أ و ق ا ت ه م عن الضياع, حافظوا على أوقاتهم عن الضياع ومن أ و ص ا ف أ ه ل ا ل ج ن ة انهم لفروجهم حافظون الا على أ ز و ا ج ه م أ و ما ملكت أ ي م ا ن ه م فهم حافظون لفروجهم يا من تتخطون رقاب الناس اجلسوا فقد آ ل ي ت م واذيتم ف أ و ل ئ ك اهل ا ل ج ن ة حافظون لفروجهم لا إ ل ا على أ ز و ا ج ه م أ و ما ملكت أ ي م ا ن ه م فهم حافظون لفروجهم عن الزنا واللواط لما فيهما من م ع ص ي ة الله والانحطاط الخلقي والاجتماعي ولعل حفظ الفرج يشمل ما هو أ ع م من ذلك فيشمل حفظه عن ا ل ع ا د ة ا ل س ر ي ة التي انهمك فيها الكثير من الناس ن س أ ل الله العفو و ا ل ع ا ف ي ة و ن س أ ل الله أ ن يفرج للمكروبين الذين صعبت عليهم طرق الزواج ن س أ ل الله أ ن يفرج لنا ولهم من كل ك ر ب ة إ ن ه على كل شيء قدير فيا من لم تتزوج راقب الله عز وجل واتق الله يجعل لك مخرجا لا تذهب هذا الجوهر لا تخرج هذا المني ب ا ل ع ا د ة ا ل س ر ي ة ف إ ن ك مسؤول عن فعلك هذا يوم ا ل ق ي ا م ة يا عبد الله ولكن عليك بتقوى الله عز وجل و ا ل م ب ا د ر ة إ ل ى ط ا ع ة الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما أ ج م ل التقوى ف إ ن الله عز وجل يذلل بها الصعاب ويسهل بها العسير فيا أ ي ه ا الشاب اتق الله السر والعلانية في و الله في السر و ا ل ع ل ا ن ي ة و ا س أ ل الله ان يفرج, يفرج لك من كل كربه ف إ ن الله قريب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 إ ن الله يغفر الذنوب جميعا فتبل الله ايها الشاب من هذه العاده ا ل ق ب ي ح ة وخذ ب و ص ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباب ف ل يا ت يستطع ز و ومن ج لم فعليه ب ل ص و معشر يا م الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاه لكن مع الاسف الشديد بعض الشباب يذهب إلى, يذهب, إلى يذهب الى الاشياء التي يماري فيها ابناء الجنس من اشتراء ا ل س ي ا ر ة ا ل ف ا خ ر ة واشتراء ا ل أ ز ي ا ء التي لا تنفعه في ا ل ح ي ا ة إ ن م ا الحياه ة الحياة تعبر ب ا تعبر بغيرها إ ن م ا ا ل ح ي ا ة تصلح من دون تلك ا ل أ ز ي ا ء التي ابتلي بها كثير من الشباب يصرف الدراهم ا ل ك ث ي ر ة ثم إ ذ ا قيل له تزوج قال المهور غ ا ل ي ة وهو يصرف أ ك ث ر من المهر والعياذ بالله إ م ا باشتراء س ي ا ر ة ف ا خ ر ة أ و بالذهاب إ ل ى خارج البلاد ل ي ف س د في أ ر ض الله ف إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون نعم يشمل ما هو أ ع م أ ي حرص الفروج يشمل ما هو أ ع م من ذلك فيشمل كما قلت لكم ا ل ع ا د ة ا ل س ر ي ة ينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن يحفظ نفسه عن هذه ا ل ح ا د ة وعن النظر إ ل ى المحرمات من النظر إ ل ى النساء و إ ل ى المردان و إ ل ى ا ل أ ف ل ا م و إ ل ى المجلات التي فيها الصور ا ل ع ا ر ي ة وغيرها و أ ي ض ا ينبغي ل ل إ ن س ا ن ان يتقي الله عز وجل ولا يتعدى ف إ ن ه ملوم على فعل ذلك التعدي إ ل ا على ا ل ز و ج ة و ا ل م م ل و ك ة لما في ذلك من ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه لدفع م ق ت ل ى ا ل ط ب ي ع ة وتحصيل النسل وغيره من المصالح ومن أ و ص ا ف أ ه ل الجنه انهم قائمون ب ر ع ا ي ة ا ل أ م ا ن ا ت و ا ل أ ه د فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين الخلق ويدخل في ذلك الوفاء بالعقود والشروط ا ل م ب ا ح ة فيها ومن أ و ص ا ف أ ه ل ا ل ج ن ة أ ن ه م على صلواتهم يحافظون يلازمون ُ على حفظها من الاضاعه والتفريط وذلك بادائها في وقتها على الوجه الاكمل بشروطها واركانها وواجباتها وقد ذكر الله سبحانه وتعالى اوصافا ً كثيره في ا ل ق ر آ ن العظيم لاهل ا ل ج ن ة سوى ما نقلناه هنا ذكر ذلك سبحانه وتعالى ليتصف به من أ ر ا د الوصول إ ل ى ا ل ج ن ة وفي ا ل ح د ي ث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء كثير فقد قال الناصح ا ل أ م ي ن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل فالبعض من الناس لا يحسن قراءه الفاتحه ولا يحسن, قراءة التشهد في الصلاة ولا يحسن الغسل من الجنابه ولا يحسن الوضوء الا يسلك الطريق الى العلماء ليسالهم عن ذلك حتى, حتى يسهل الله له طريقا نعم يا عباد الله ويقول صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ د ل ك م على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسمع يا من تصلي في بيتك بجوار ا ل م ر أ ة اسمع يا من ضيعت هذا الفضل العظيم قالوا بلى يا رسول الله قال اصباغ الوضوء ا على المكاره و ك ث ر ة الخطا الى المساجد وانتظار ا ل ص ل ا ة بعد الصلاه رواه مسلم ويقول صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا أ م ة ا ل إ س ل ا م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 وقال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قال المؤذن الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر فقال أ ح د ك م الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ثم قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان م ح م د رسول الله قال اشهد ان م ح م د رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا من قلبه دخل ا ل ج ن ة رواه مسلم اسمع يا, عبد الله اسمع يا عبد الله فضل الله عظيم ثم قال لا إ ل ه إ ل ا الله من قلبه دخل ا ل ج ن ة رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم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 بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة اسمعوا أ ي ه ا ا ل أ ث ر ي ا ء اسمعوا أ يا ه الأغنياء يا من تبخلون ب ا ل أ م و ا ل يقول صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة بعض ا ل أ ث ر ي ا ء وبعض ا ل أ غ ن ي ا ء إ ذ ا أ ت ت ه الورقه وفيها ذكر المسجد ب د أ يتحكك ويلتفت يمينا وشمالا حتى لا ينفق مالا يبنى له به بيتا في الجنه مع العسف ي الشديد ولكن لو قيل ان فيه دعايه بادر وكتب المعروف حتى يخرج صاحب الدعايه باسمه اولا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة رواه البخاري ومسلم ثم يقول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا ان يدخله ا ل ج ن ة أ خ ب ر الذين يضيعون ا ل ص ل ا ة أ خ ب ر و ا الذين يفرطون في الصلوات أ ع ل م و ه م بهذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أ ن يدخله ا ل ج ن ة رواه ا ل إ م ا م أ ح م د وابو داود والنسائي وعن ثوبان رضي الله عنه أ ن ه س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الله به ا ل ج ن ة عن عمل يدخله الله به ا ل ج ن ة فقال له صلى الله عليه وسلم عليك ب ك ث ر ة السجود ف إ ن ك لا تسجد لله س ج د ة إ ل ا رفعك الله بها د ر ج ة وحط عنك بها خ ط ي ئ ة رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا ع ب ا د ا ل ل ه ا س م أمة ع و ا يا ا ل إ س ل ا م اسمعوا إ ل ى هذا الفضل العظيم وبادروا يا عباد الله يقول الناصح ا ل أ م ي ن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم اثنتي ع ش ر ة ر ك ع ة تطوعا غير ف ر ي ض ة إ ل ا بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة رواه مسلم وفصلها بعض العلماء فقال أ ر ب ع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشا ء وركعتان قبل ص ل ا ة الصبح وهذا معاذ بن ج ب ر رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ن ي بعمل يدخلني ا ل ج ن ة ويباعدني عن النار قال صلى الله عليه وسلم لقد س أ ل ت عن عظيم و إ ن ه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة وتصوم رمضان وتحج البيت رواه ا ل إ م ا م أ ح م د ا ل ت ر م ذ ي وصححه وقال صلى الله عليه وسلم ان في ا ل ج ن ة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم ا ل ق ي ا م ة لا يدخل منه أ ح د غيرهم رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا من تهمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة اسمعوا يا من تضيع العمر في غير ط ا ع ة الله يقول الناصح ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وسلم ا ل ع م ر ة إ ل ى ا ل ع م ر ة ك ف ا ر ة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة رواه البخاري ومسلم ويقول صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات اسمعوا يا من تكرهون البنات اسمعوا يا من لا تحبون البنات يقول صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له ا ل ج ن ة ا ل ب ت ة فضل عظيم يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له ا ل ج ن ة ا ل ب ت ة قالوا يا رسول الله فإن ك ا ن ت اثنتين قال وإن كانت اثنتين قال فراى بعض القوم أ ن لو قالوا و ا ح د ة رواه ا ل إ م ا م أ ح م د ولكن يا عبد الله إ ن كنت تريد ا ل ج ن ة ب إ ح س ا ن ك إ ل ى هذه البنات فاتق الله عز وجل وراقب الله فيهن لا تدع لهن الحبل على الغارب لا يخرجن إ ل ى ا ل أ س و ا ق متبرجات متعطرات فاتنات مفتونات لا تدخل عليهن الات له لا تجعل لهن سائقا يجوب بهن ا ل أ س و ا ق اتق الله في هؤلاء البنات إ ن كنت تريد أ ن تكون في ا ل ج ن ة ويقول صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم اهل الجنه ثلاثه ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال رواه مسلم في حديث طويل أ ي ه ا الاخوه في الله فهذه أ ح ا د ي ث عن رسول الله وصلى الله عليه وسلم تبين شيئا كثيرا من أ ع م ا ل أ ه ل ا ل ج ن ة لمن أ ر ا د الوصول إ ل ي ه ا أ س أ ل الله عز وجل أ ن ييسر لنا ولكم سلوكها ويثبتنا عليها إ ن ه جواد كريم وفقني الله واياكم لما يحبه ويرضاه و أ س ت غ ف ر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه يغفر لكم إ ن ه هو الغفور الرحيم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 وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين وعنا معهم ب ع ف ت ك وكرمك و إ ح س ا ن ك يا رب العالمين أ م ا بعد فيا أ ي ه ا الناس اتقوا الله عز وجل عباد الله بادروا ب ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة لعلكم تنجو ا من عقاب الله و ع ل ي م عذابه ه عباد ا ل ل اسمعوا إ ل ى ما في هذا الحديث الصحيح من العجائب يا عباد الله ف إ ن فيه حث على م ت ا ب ع ة الرسول صلى الله عليه وسلم وسلوك الصراط المستقيم عن الزهري رحمه الله قال أ خ ب ر ن ي سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد, يزيد الليثي رحمهم الله أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ خ ب ر ه م ا أ ن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه قال هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فانكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم ا ل ق ي ا م ة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم يتبع الشمس ومنهم يتبع القمر ومنهم يتبع الطواغي تبقى هذه ا ل أ م ة فيها منافقوها فياتيهم الله عز وجل فيقول أ ن ا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا ف إ ذ ا جاء ربنا عرفناه فياتيهم الله فيقول أ ن ا ربكم فيقولون انت ربنا فيدعوه فيدعوهم ف ي ض ر ب ا الصراط بين ظهراني جهنم يقول صلى الله عليه وسلم ف أ ك و ن أ و ل من يجوز من الرسل ب أ م ت ه ولا يتكلم يومئذ أ ح د إ ل ا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل ر أ ي ت م شوك السعدان قالوا نعم قال ف إ ن ه ا مثل شوك السعدان غير أ ن ه لا يعلم قدر ع ظ م ه ا إ ل ا الله تخطف الناس ب أ ع م ا ل ه م فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخرجل ثم ينجو حتى إ ذ ا أ ر ا د الله ر ح م ة من أ ر ا د من أ ه ل النار أ م ر الله ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم باثار السجود وحرم الله على النار أ ن ت أ ك ل اثار السجود فيخرجون من النار فكل ابن آ د م ت أ ك ل ه النار إ ل ا اثر ا السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء ا ل ح ي ا ة فينبتون كما تنبت ا ل ح ب ة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين ا ل ج ن ة والنار وهو آ خ ر أ ه ل النار د خ و ل ا ي ا ل ج ن ة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي, على النار يا رب اصرف وجهي عن النار قد ق ش ب ن ي ريحها و أ ح ر ق ن ي ذكاؤها فيقول هل عسيت ان فعل ذلك بك أ ن ت س أ ل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فاذا اقبل به على الجنه راى بهجتها وسكت ما شاء الله ان يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنه الله اكبر قال يا رب قدمني عند باب ا ل ج ن ة فيقول الله له أ ل ي س قد أ ع ط ي ت العهد و والميثاق أ ل ا ت س أ ل غير الذي كنت س أ ل فيقول يا رب لا أ ك و ن اشقى خلقك فيقول فما عسيت إ ن أ ع ط ي ت ذلك أ ل ا ت س أ ل غيره فيقول لا وعزتك لا أ س أ ل غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إ ل ى باب ا ل ج ن ة ف إ ذ ا بلغ بابها و ر أ ى زهرتها وما فيها من النظره ة ثم ما يسكت قليلا ي ورأى ف ا الزهرة من والسرور ن ظ ر ة و ا ل فيسكت ما شاء الله ان يسكت فيقول يا رب ادخلني ا ل ج ن ة فيقول الله ويحك يا ابن آ د م ما أ غ د ر ك أ ل ي س قد أ ع ط ي ت العهود والميثاق الا تسال غير الذي يطيب فيقول يا رب لا تجعلني اشقى خلقك فيضحك الله عز وجل فيضحك الله عز وجل عز منه ثم ياذن له في دخول ا ل ج ن ة فيقول تمنى فيتمنى حتى إ ذ ا انقطع أ م ن ي ت ه قال الله عز وجل من كذا وكذا أ ق ب ل يذكره ربه حتى إ ذ ا انتهى ا ل م ا ن ي قال الله تعالى ذلك ومثله معه رواه البخاري وفي ر و ا ي ة مسلم لك مثل ملك ع ش ر ة ملوك من ملوك الدنيا هذا آ خ ر من يدخل ا ل ج ن ة يا عباد الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا ما تبغضه و ت ب ا ه اللهم اجعلنا من أ م ه محمد الذين يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عذاب اللهم ادخل ن ا ا ل ج ن ة برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا على الصراط من الناجين ولا تجعلنا, على النار ولا تجعلنا في النار مكرفتين يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا ما ت غ ض ه وتاباه عباد الله إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تصلوا على رسول الله فقال قولا كريما يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول صلى الله عليه وسلم ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم أ ذ ل الشرك والمشركين اللهم دمر أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م و أ ع د ا ء المسلمين اللهم أ ص ل ح أ ح و ا ل ن ا و أ ح و ا ل المسلمين اللهم أ ص ل ح أ ح و ا ل ن ا و أ ح و ا ل المسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين اللهم أ ي د ه م ب ت أ ي ي د ك اللهم انصرهم بنصرك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ب أ ن ك أ ن ت الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ا ل أ ح د الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم يا قريب مجيب لمن دعاك يا من قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم يا أ ر ح م الراحمين يا أ ر ح م الراحمين يا أ ر ح م الراحمين لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ولا رب لنا سواك أ ن ت مغيث ا ل ه ف ا ت ومفرج الكربات و ومحيي الشدائد والبليات انت الغني ونحن الفقراء أنت الغني